جزاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين ورحمكم الله والحاضرين والوالدين وجميع المسلمين يقول السائل هل في حديث أنس استحباب البحث عن صديقات الزوجة من أجل صلتها وإهدائها تاسيا بالرسول صلى الله عليه وسلم إذا عرف الإنسان أن لـ لـ لزوجته إن كانت زوجته حية يحثها هي على إكرامهم والإحسان إليهم ويساعدها أيضا من ماله بصلتهن وإكرامهن فهذا مما يجلب المودة والتراحم والتعاون وأما إذا كانت زوجته ميتة فمن الوفاء لها أن يكرم صديقاتها بيان يبعث إليهن من طريق قريباته أخواته أو أمه أو عماته أو خالاته يبعث إليهن صلة لأنهن لهن مكان في عند زوجته وزوجته لها مكان عنده فهذا لا شك أنه من هدي النبي عليه الصلاة والسلام نعم. يقول كنا نتكلم في الدروس السابقة عن حق البنات وفضل رعايتهن فهل يشمل الأجر للوالدين كلاهما إذا قاموا برعايتهن لا شك أن كل ماجور الوالد ماجور والوالدة ماجورة وكل بحسب ما قدم لابنائه، لكن جهد الأم في الحمل والوضع والرضاعة جهد يختص بها ولا يلحقها الاب فيه ولا يدركه مهما قدم ولهذا كانت الوصية بها اعظم قال من احق الناس بحسن صحابتي قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال امك قال ثم من قال, قال, ثم من قال, قال, ثم من قال ابوك نعم يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد من أمة لعنته لعنة أو سببته سبه وبين, قول وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفاحشا هذا لا تعارض بينه لأن المراد بذلك الدعاء الذي كان منه عليه الصلاة والسلام لسبب من الأسباب أو لأمر من الأمور قد قال عليه الصلاة والسلام فإني أغضب كما يغضبون فهذه الدعوات مثل الذي أشرت إليه في قوله لمعاوية لا اشبع الله بطنك وأيضا قوله لا كبر سنك وكان اشترط على ربه عليه الصلاة والسلام أن أيما شخص دعا عليه صلى الله عليه وسلم بدعوة ليس هو لها بأهل فتكون له رحمة تكون له رحمة وتكون صلاة ورفعة فهذا لا يعارض ذاك يقول هل سؤال الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم جائز وهل بذلك حديث ثابت لا ليس هناك حديث ثابت يدل على مشروعية السؤال بالجاه جاه النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلى الله عليه وسلم جاهه عند الله عظيم ولكن ليس هناك حديث صحيح يدل على مشروعية السؤال بالجاه وكل ما ورد من من هذا الباب سلو الله بجاه كله لا أصل له عنه عليه الصلاة والسلام والسؤال السؤال الله جل وعلا يكون بأسمائه الحسن وبعمل المسلم الصالح ومن عملك الصالح محبة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه فلك أن تقول في دعائك اللهم اني أسألك بمحبتي لنبيك عليه الصلاة والسلام وباتباعي له وبحرصي على سنته هذا عمل صالح لك تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به أما جاهه عليه الصلاة والسلام نعم له جاه عند الله لكن لم يأتي حديث صحيح يدل على مشروعية سؤال الله تبارك وتعالى بجاهه صلوات الله وسلامه عليه يقول هل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على الذي كان يأكل بشماله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت هل هذا من مناقبه هذا يختلف لأن, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اشترطت على ربي أن أيما شخص دعوت عليه بدعوة ليس لها بأهل ليس لها بأهل وفي الحديث الآخر قال في غير كنهه يعني في غير حقه أما هذا فكان يأكل بشماله فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما رفعها إلى فيه نعم والله أعلم صلى الله وسلم عن نبينا محمد